الحمد لله رب العالمين فأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وأئمة المستقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الصنعين فهذه الحلقة الثامنة عشرة من برنامج أحكام من القرآن وما زلنا نتكلم على أوصاف المنافقين. الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم القسم الثالث من الأقسام التي استح الله بها سورة البقرة. وقلنا نتكلم على قوله تعالى ولهم عذاب أليم لما كانوا يكذبون. وذكرنا ما شاء الله من فوائد هذه الآية ونكمل ذلك فنقول من فوائد الآية الكريمة سوء النتائج والعواقب في الكذب. وأن الكذب سبب بالعداد ولكنه لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه وإذا تفاوتت مراتبه تفاوتت رقوباته فالكذب على الله ورسوله مثلا أعظم من الكذب على غير الله ورسوله والكذب الذي يترتب عليه اتلاف مال أو اتلاف عنفس أعظم من الكذب الذي لا يترتب عليه ذلك ولكن الكذب كله حرام ولا صح تقسيم من قسم الكذب من العامة إلى كذب أبيض وكذب أسود ويقولون إن الكذب الأبيض هو الكذب الذي لا يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس، وأن الكذب الأسود هو الذي يترتب عليه شيء من ذلك فنقول إن الكذب كله أسود وليس الكذب شيء مندوح سواء ترتب عليه إثلاف مال أو أنفس أو ظلم لأحد أم لم يترتب عليه شيء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من ستاة المنافقين ومن ومن علاماتهم فقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ثمن خان ويجل لهذا إن جميع العقلاء يمكننا كذب ولا يرضون أن يكون أخلقا لهم ألا ترى إذا أبي سفيان حين قدم على هرقل ملكقين قبل أن يسلم فسأله هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وحال أصحابه ولم يشأ أن أبو سفيان أن يتكلم بسلمة كذب فتؤثر عليه وكل العقلاء يدمون كذب ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى فجور وإن فجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والكذب بل والكذوب المعروف عند الناس بالكذب لا يثق بخبره حتى وإن كان صدقا لأن الناس يحكمون على الإنسان بغالب أحواله ويصفونه بغالب أخلاقه فعلى المسلم أن يبتعد عن الكلب كله صغيره وكبيره ما تضمن الظلم منه وما لم تضمن ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم أي قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لم يبين الله سبحانه وتعالى القائل للمنافقين هذا القول لا يشمل كل من قال لهم من الناس، فكل من قال لهم الناس لا تسلو في, في الأرض بالوساية والكذب والصيام وإظهار الإسلام أمام المؤمنين وإظهار الكفر أمام الكافرين قالوا إنما نحن مسلفون من أجل أن نسلم من القتل والحرب مع المؤمنين. ونسلم من التراهة والبغض من الكافرين نصبح طريقنا وصيرتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلوا إلى شاطينهم قالوا إن معكم وتأمّل قوله إنما نحن مصلحون حيث حصروا حالهم فقال الله عز وجل مكذبا لهم ورادا عليهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فقاب الله سبحانه وتعالى القول بقول أبلغ منه حيث صدر حيث حصر الإفساد فيهم وصدره بألا الدال له على التوكيد قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وصدق الله عز وجل فإن المنافقين هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ويجعلون فيها ويجعلون فيها الفتنة بما يسرون عليه من النفاق يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم ويضيم لهم حالهم وأنهم مفسدون في الأرض وواجه الأستاذ من هؤلاء أنهم يعطون المؤمنين أذنة طيبة وقولا معسولا فيظن المؤمن أنهم من أوليائهم فيصي إليهم أسطارة ولكنهم كاذبون في ذلك ويحصل بهذا الفساد حيث يحصلون على أسطار المؤمنين وينشرونها بين الكفار وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على أوجه من أوجه النفاق من أوجه الأفساد الذي يكون من المنافقين ليحفر الإنسان من النفاق ومن المنافقين وفي هذا أختم هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بما فيه الخير والصلاح الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمالي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد